بسم الله الرحمن الرحيم طوثين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون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 العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو سيكون بشهاب قبس لعلكم تفقرن فلما جاءها مودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ فَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُجْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 يُهَنَّ النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْمُبِينُ وحشر لِسُلَيْمَانَ مِنَ الجن وَالْإِنسِ والطير فهم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وتفقد الطير فقال ما لينا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأسبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم وَزَيَّنَ لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تفكون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأفوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إنا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أَعِزَّةَ أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فَنَاظِرَةٌ بما يرجع المرسلون فلما جاء ليما نقولات من دون ذماني فما آتاني الله خير مما آتاكم بل آت بهديتكم تفرحون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 سوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وان لي عليه لقوي امين قال الذي يعبده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 قالوا m بالله ceux-Abbai ثم hogy my broadcasting-Kadoged a legalább, hogy πα�频ny arguedjet én maguk そうt kell, hogy a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 ستقولون ولو قال إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لا تأكل الرجال شهوة من دون النساء بلأنتم قوم تجهلون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 فهو قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا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 ما كان لكم أن تبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعبدون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين 118. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون 119. في ظلمات البرد والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد أرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ لَا لَيَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِن ضَائِعَةٍ فِي السَّمَاءِ كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى دعوة ورحمة للمؤمنين إن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 الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى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 11. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما